وَلَعِيسَبَنُ مَطْرِمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَاءً آيدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرازقين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 فَلَا تَوَفَّيتَنكُ تَأَ تَوقبَ عَلَيْهِمْ وَأَن تَعَ على كلُلّ شَيْئ شَهيدَ إِن تُعَذِبَهُم فَإِنهُ عبَادُك وَإِن تَغْفِ لَم فَإِكَ أَن تَ الععَزيِيزُ الْ